ان الله الغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزيانهم احسنا الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان هذا كان تشريك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مني وجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون في الصالحين ومن سَمِنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَذَابَ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نصر فَندور العالمین ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقین وقال الذين كفروا للذین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 وما على الرسول إلا البلاء 122. إن الله على كل شيء قدير 123. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء for man can وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجَرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمَنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةِ مَا سَبَقَكُوا بِهَا مِنْ من العالمين انكم تاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكم فما كان وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين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 17. ورسفنا به الأرض ومنهم من أضرقناه وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 18. مثل الذين اتخذوا من دون الله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 اللهم السماوات والارض بالحق ان في ذلك لا ايه للمؤمنين اطلب ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكره الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تنجوا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَا Come oh. 129. وفي ذلك لرحمة وذكرا لقومي وَلَا يَعْتِيَنَّهُمْ بَغْتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَ 118. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 122. وسخر الشمس والقبر ليقولن الله فأنا الله يبسط الرزق أحيى به الأرض من بعد موتها لا يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرن إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون وَبِنَعمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ